بسم الله الرحمن الرحيم ط ا س ي م تلك آ ي ا ت الكتاب المبين ن ت ل و عليك من ن ب أ موسى وفرعون بالحق ل ط و م يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه يستضعف ة طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه من كان من المفسدين ونريد أ ن نمن على الذين ا س ت ض ي ف و ا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين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 إ ن ا رادوه إ ل ي ك و ج ع ل و ه من المرسلين فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون「ならば」「ならば」「ならば」「ならば」「ならば」「ならば」 كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت ل أ خ ت ه قصيه فبخرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من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 م شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو م ظل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له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 قال له موسى إ ن ك لغوي مبين فلما أ ن أ ر ا د أ ن يبطش بالذي هو ع ذ و لهما قال يا موسى قال يا موسى اتريد أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س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 اني ل ل م م أ ي و بك ل ق ت لك و فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما لما توجهت القاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من امه يسكون. وجد عليه أ م ة من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قال تالا نسكي حتى يصدرا ل ر ع ا ء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 ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عند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 فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كشوا قال لاهلهم كشوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبر او جذوه من النبي لعلكم تصطلون فلما اتى نودي من شاطئ الوادي ا ل أ ي م ن في ا ل ب ق ع في ا ل م ب ا ر ك ة من ا ل ش ج ر ة أن ي اني موسى إ أ ن ا الله رب العالمين وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان و ل ا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين أسلك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 و أ ح ي هارون هو أ ف ص ح مني لسانا ف أ ر س ل ه م ع يرد أ ن يصدقني إ ن ي أ خ ا ف أ ن يكذبون قال سنشد عرضك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إ ل ي ك م ا ب آ ي ا ت ن ا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسوعه ا ب ي ن ا ت ق ا ل س ي للعلوم الاسلاميه م آبائنا ا ل ل أ و ي وقال موسى ربي أ ع ل م بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له ع ا ق ب ة الداع إ ن ه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أ ي ه ا ا ل م ل أ ما علمت لكم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 بعد ما أ ه ل ك ن ا القرون ا ل أ و ل ى بصائر بصائر للناس وهدى و ر ح م ة لعلهم يتذكرون وما كنت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 وما كنت فاويا في أ ه ل مدينه تتلو عليهم آ ي ا ت ن ا و ل ك ن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إ ذ نادينا ولكن ر ح م ة من ربك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 من عندنا قالوا لولا أ و ت ي مثل ما أ و ت ي موسى أ و ل م يكفروا بما أ و ت ي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إ ن ا بكل كافر قل ف أ ت و ا بكتاب من عند الله هو أ ه د ا منه ما أ ت ب ع ه إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون أ ه و ا ء ه ومن أ ض ل من م ن اتبع هواه بغير هدى من الله إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين قبله هم به يؤمنون و إ ذ ا يتلى عليهم قالوا آ م ن ا به انه الحق من ربنا إ ن ا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه ا ل س ي ئ ة ومما رزقناهم ي و ف ق واذا سمعوا الله واعرضوا عنه وقالوا, وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن ان الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين فقالوا إ ن نتبع الهدى معك نتخطف من أ ر ض ن ا أ و ل م نمكن لهم حرما آ م ن ي ن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 وما كان ربك مهلكا القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آ ي ا ت ن ا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء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 قل أ ر أ ي ت م ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من اله غير الله ي أ ت ي ك م بليل تسكنون فيه أ ف ل ا تبصرون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 اولم يعلم ان الله قد أ اهلك من قبله من, من, من, من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين أ و ت و ا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها إ ل ا الصابرون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 يقولون ويك أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أ ان الله علينا لخسف بنا ويك أ ن ه لا يفلح الكافرون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 ولا يصدنك عن آ ي ا ت الله بعد اذ انزلت إ ل ي ك ودع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إ ل ه ا اخر لا إ ل ه إ ل ا هو ك ل شيء هالك إ ل ا وجهه له الحكم و إ ل ي ه ترجعون